ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك تمان ذي في شنت قيم هذا انكم بيزه فذلك يضل الله من هو مسرف المتاب الذين كذلك يطبع الله على كل قلب متكفر جبار وقالت الله وكذلك ذوين لفرعون سوء عمله وفد عن السبير Yay!